yi moulana, ali rajwana ali moulana, ali ali moulana, ali ya amir al-din, beek ya amir al-din, beek ali rajwana, ali moulana يا روح النبي يا سر وفنونه علي ال بك كلها مكنونه يا مكنونه علي روح النبي يا سر وفنونه علي ال كلها مكنونه يا هدى الرحمان شفنا القران يا هدى الرحمان شفنا هالقرآن علي مولاني علي رجواني علي مولاني علي رجواني علما ان حقوق الطب والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة اسد العراق الاسلامية ادارة الانتاج مهدي الفريدي امير الدين علي رجواني علي مولاني يقولون راضح يا امير وانت لا يصيب عنك يقولون راضح يا امير وانت اول لا يصيب وانت اول يا ابل حسن يا انت نور العين يا ابل حسن يا انت نور العين حاسه علي مولانا يا قلبي يا علي الروان علي علي علي الروان يا قلبي رلبي بيتمسكين يا ربي رلبي يا مولانا علي لما نصيح لا انت حضر يا علي كل يا علي كل من يطيح يا علي انتبه الايتام تشفى بك كلام انتبه الايتام تشفى بك تقضي بالوانه علي مولانا علي مولانا علي يا علي مولانا علي علي يا ادير قلبي بيه متمسكين يا أمير الدين بيك بك مسكي عجرك وانه عجر من سورك يا علم عيش بهيام كانت طير قلوبنا مثل الحمار كانت طير قلوبنا مثل الحمار من سورك يا علم عيش بهيام تطير قلوبنا للحمام وي مهدنا نشوف على المنار الطوف وي مهدنا على المنار الطوف أبيك والهاني علي مولانا علي مولانا علي رجوانا علي مولانا علي, علي, علي, علي رجوانا Ya Amir al-Din, Biid bit على A'al-Ratwana, A'al-Bawnaana, M'al-Kfirma dik, Wal-Han-Hali, A'al-Samwani, تذر ما بك والهانه اهل السمان على اسمك يا علي اهل السمان على اسمك يا علي اهل الدراني بيوم سماني اهل الدراني بيوم سماني خادمك انا في خادمك انا علي مولا كان على الهندسة الصوتية سين الزهير يا أمير الدين بيت, بيت مسكين عد ركوانا عد